الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تفضل أقرب بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد Çok boom وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل. فإن قيل فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة متقرباً بها إلى الله تعالى أم لا تكون كذلك فإن كان الأول فلا تأثير إذا لكونها بدعة ولا فائدة في ذكره إذ لا يخلو من أحد الأمري إما أن لا يعتبر بجهة الابتداع في العبادة المفروضة فتقع مشروعة يثاب عليها فتصير جهة الابتداع مغتفرةً فلا على المبتدع فيها أن يبتدع وإما أن يعتبر بجهة الابتداع فقد صار للابتداع أثر في ترتب الثواب فلا يصح أن يكون منفياً عنه بإطلاق وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه وإن كان الثاني فقد اتحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية بالتقسيم الذي انبنى عليه الباب الذي نحن في شرحه ولا فائدة فيه فالجواب أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في الجملة بل ينحاز بها الأصلان أصل السنة واصل البدعة لكن من وجهين وإذا كان كذلك اقتضى النظر السابق للذهن أن يثاب العامل بها من جهة ما هو مشروع ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع إلا أن هذا النظر لا يتحصل لأنه مجمل، والذي ينبغي أن يقال في جهة البدعة في العمل لا يخلو أن تنفرد أو تلتصق وإن التصقت فلا تخلو أن تصير وصفا للمشروع غير منفك إما بالقصد أو بالوضع الشرعي أو العادي أو لا تصير وصفاً وإن لم تصر وصفا فإما أن يكون وضعها إلى أن تصير وصفا أو لا فهذه أربعة أقسام لا بد من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله حيناً بارك الله لك الإمام الشاطبي في بداية هذا الفصل يريد أن يبين هنا أن البدع يقول أمرها إلى أربعة أقسام وسيبين هذه الأقسام الأربعة وقد أشار في آخر كلامي هنا يقول ان البدعة أو جهة الابتداع في العمل إما أن تنفرد فيكون العمل معه بدعة تنفرد عنه وإما أن تلتصق به وإما أن تلتصق به وإذا التصقت به تكون مرتبطة به لا تنفك عنه تكون مرتبطة كالوصف مع الموصوف كما سيأتي وإما أن تنفك عنه بعض الأحيان وسيذكر لهذه الأقسام أمثلة وسيكون في الأمثلة التي يذكرها بيانا لهذا الكلام المجمل الذي ابتدأ به هذا الباب ومقصده هنا أن البدعة الإضافية كما سبق معكم ما هو مثال البدعة الإضافية من يذكر مثالا للبدعة الإضافية الصيام مع الوقوف في الشمس أو عدم لو صام واقفا في الشمس أو صام لا يتكلم فهذا الوصف هذا الوصف المذكور هنا بعيد عن العبادة أو ملتصق بها ملتصق بها وهو كالوصف لها بحيث لا ينفك عنها أم أن الالتصاق بها ضعيف التصاق هذا الوصف بالصيام ضعيف في فعل المكلف هنا وإلا شديد الالتصاق بالصيام بحيث أنه لا يرى جواز الصيام إلا أن يكون أو أنه يرى أنه لكي يكون الصيام مشروعا ومندوبا إليه في حالة الندب أو في حالة الفرضية وأن يكون له أجل عظيم أنه يضيف إليه وصف ما هو هذا الوصف؟ ألا يتكلم وألا يستضل هذا الوصف المذكور هنا منفرج عن الصيام بالكلية ولا متعلق به متعلق به متعلق بالصيام متعلق بالصيام هذا التعلق هنا ملتصق به الالتصاء واضح بحيث أن المكلف لا يرى صحة لصيامه أو أجرا عظيما للصيامه إلا مع هذه الحالة ملتصق بهذا العمل ويصير وصفا للمشروع أو لا يصير يصير وصفاً للمشروع حتى إذا سألت أظر ما صفة صيامي قال أنا أصوم غير متكلم وغير مستضل فيصير هذا الوصف للصيام غير منفك عنه بالقصد والوضع الشرعي عند المكلف أو لا عدي للعبارات التي ذكر المصنفنا على صعوبتها لكن بالمثال تتضح بالقصد والوضع الشرعي أو العادي الوضع الشرعي المكلف يرى أن هذا من الشرع المكلف يرى أن هذا من الشرع ومثال آخر يوضح كلام المصنف المصنف يقول هنا أن العمل هذا الذي في جهة الابتداء إما أن ينفرد تنفرد البدعة عنه أو تلتصق به وإذا التصقت به إما أن تكون وصفاً للمشروع لا ينفك عنه في الشرعي أو لا تصير وصفا مثال آخر كما ورد النهي رأى النبي عليه الصلاة والسلام كما هو الحديث الصحيح الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام رأى قال رجل إن أختي ان أختي نذرت أن تحج ماشية فقال مرها فلتركب مرها فلترقب فهذا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالركوب وقد كانت تريد أن تحج ماشية وهي تقدر على الركوب تقطع الفياء العظيمة وتحج ماشية فالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أمرها بالركوب أمرها بالركوب فلو أن إنسان حج ماشية من بلاد بعيدة بأي شيء نفتي نحن ماذا نقول له كما ورد في الحديث نقول له أتمم حجك واركب فلو أصر واعتبرنا الركوب المشي هنا اعتبرنا المشي هنا في هذه الصورة في هذه الفيافة العظيمة أن هذا الزيادة أفضلية في الحج فهذا الوصف الزائد هذا الوصف الزائد على العبادة ما هو الآن وأن ينظر أن يحج ماشيا هذا الوصف الزائد مرتبط بالعمل الذي الحج أو لا قال المصنفون لا يخلو أن ينفرد أو يلتصق هذا ليس منفردا ملتصق بالحج إذا سألت المكلف فقلت له هذا يعتبر له فضل في الحج ملتصق بالحج قال نعم ثم أيضا يصير وصفا للمشروع أو لا يصير يصير وصفا غير منفكر عنه تقول حج ماشيا ماشيا عند المكلف هذا القصد بالوضع الشرعي أو العادي الشرع. الشرعي يعني أدخله في الشرع فصار وصفا لهم كل كلام المصنف هذا ليستثني بعض الأوصاف أو بعض الأشياء اللي يدخلها المكلف على العبادات لكن ليست وصفا ليست وصفا لا ينفك عن العبادة كما سيأتي في بعض الأمثلة فالمقصود أن التقسيمات هذه اللي ذكر المصنف أنه يبين أن أفعال المكلفين فيما يدخلونه ويزيدونه على العبادات لا يخلو من أحد هذه الأوصاف الأربعة لا يخلو من أحد هذه الأوصاف الأربعة أيقل القسم الأول فأما القسم الأول وهو أن تنفرد, وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع فالكلام فيه ظاهر مما تقدم إلا أنه إن كان وضعه على جهة التعبد فبدعة حقيقية وإلا فهو فعل من جملة الأفعال العادية لا مدخل له فيما نحن فيه فالعبادة سالمة والعمل العادي خارج من كل وجه مثاله الرجل يريد القيامة إلى الصلاة فيتنحنح مثلا أو يتمخط أو يمشي خطوات أو يفعل شيئا ولا يقصد بذا وجها راجعا إلى الصلاة وإنما يفعل ذلك عادة أو تقززا فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة للصلاة لماذا لما ذكر هم الصنب عمل منفردة عن العبادة عمل منفردة عن العبادة لا يقصد به صاحبه التعب هذا مثال على القسم الأول عمل منفردة لا تقول هذا وصف لاحق بالعبادة عمل منفردة عن العبادة لا يقصد به صاحبه التعبت هنا وهو من جملة العاديات الجائزة إلا أنه العادات يش... وهو من جملة العادات الجائزة وهو من جملة العادات الجائزة إلا أنه يشترط فيها أيضا أن يكون بحيث يفهم منه الانضمام إلى الصلاة عملا أو قصدا فإنه إذاك يصير بدعة وسيأتي بيانه إن شاء الله كيف ينضم إلى يعني كيف تنضم أن نحن حائل العقادة؟ إذا أدخلها على وجه التعبد فإنها تخرج من المثال الأول فإنها تخرج تخرج عن المثال الأول نعم وكذلك, وكذلك أيضا إذا فرضنا أنه فأنه فعل فعلا فعل فعل قصد قصد التقرب مما لم يشرع أصلا ثم قام بعده إلى الصلاة المشروعة ولم يقصد فعله لأجل الصلاة ولا كان مظنة لأن يفهم منه انضمامه إليها فلا يقدح في الصلاة وإنما يرجع الذم فيه إلى العمل به على الانفراد ومثله لو أراد القيام إلى العبادة ففعل عبادة مشروعة من غير قصد الانضمام ولا جعله عرضة لقصد انضمامه فتلك العبادتان على أصالتهما وكقول الرجل عند الذبح أو العتق اللهم منك وإليك على غير اجتزام ولا قصد الانضمام وكقراءة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام وكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها فلا حرج فيها ماذا التفهم من هذه الأمثلة الآن هذه عبادة من العبادات تتعلق بها عبادة أخرى فهما عبادتان منفردتان كل عبادة وقعت على وجه الشرعي فلا إشكال فيه أو أن عبادة يسبقها أمر عادي مثل ما ذكر المثال الأول فهو منفرد عنها أي نعم لكن مثلا العبادتين لو, لو أن المكلف جعلها متلازمتين فقال لا يصح الطواف إلا بقراءة القرآن أدى إلى تغيير الشرعة ومن ثم هذا وجهه من وجهه الابتداء لكن إذا جعلهما عبادتين مستقلتين كل عبادة صحيحة في ذاتها وليست شرطا للأخرى لم يجعل قراءة القرآن شرط في الطواف فالعبادة على الجهة الصحية هنا وعلى ذلك نقول لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة المساجد في بعض الأوقات للأمر, للأمر, يحدث،, للأمر يحدث من قحط أو خوف من ملم لأمر،, لأمر, لامر يحدث من قحط أو خوف من ملم لكان جائزا لأنه على الشرط المذكور إذ لم يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام ولا كونه سنة تقام في الجماعات ويعلن به في المساجد كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستسقاء, دعاء الاستسقاء بهيئة الاجتماع وهو يخطب وكما أنه دعا أيضا في غير أعقاب الصلوات على هيئة الاجتماع لكن في الفرط وفي بعض الأحايين الفرط يعني حينا بعد حين هنا كسائر المستحبات التي لا يتربص بها وقتا بعينه وكيفية بعينها لأنه الحالة هذه إذا كان في بعض الأحيان فقط ولأمر عارض هل يصبح وصفا ملازما للعبادة ولا وقع بعض الأحيان دون بعض يكون وقع بعض الأحيان دون بعض فكأنه هذا يشبه الدعاء في الاستسقاء المصنف يقول كأنه يشبه الدعاء في أي شيء في صلاة الاستسقا الدعاء الجماعي في صلاة الاستسقاء. فيقول هو لا بأس بذلك مع أنه كما أشار هنا أنه لم يرد أشار هنا إلى أنه لم يرد قال لم يقع ذلك منه وكما أنه دعا أيضا في غير عقاب الصلوات وكما أنه دعا أيضا في غير عقاب الصلوات على هيئة الاجتماع أي في عقاب الصلوات لم يدعوه هذا من باب التخريج يعني كأن المصنف يقول لو وقع أحيانا نادرة فما ي... فلا يعتبر وصفا يلحق بالعبادة لكن ايضا يمكن أن تقول أنت أيضا أنه لم يرد أصلا لم يرد أين؟ وخرج الطبري عن أبي سعيد مولاه السيد قال كان عمر رضي الله عنه إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجد فتخلف ليلة مع قوم يذكرون الله فأتى عليهم فعرفهم فألقى ذرته وجلس معهم فجعل يقول يا فلان ادعو الله لنا يا فلان ادعو الله لنا حتى صار الدعاء إلى غير فكانوا يقولون عمر فض غليظ فلم أرى أحدا من الناس تلك الساعة أرق من عمر رضي الله عنه ولا ثكلا ولا أحد وعن سلم العلوي قال قال رجل لأنس رضي الله عنه يوما يا أبا حمزة لو دعوت لنا بدعوات فقال اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال فعادها مرارا ثلاثا فقال يا أبا حمزة لو, دعو لو دعوت فقال مثل ذلك لا يزيد عليه فإذا كان الأمر على هذا فلا إنكار فيه حتى إذا دخل فيه أمر زائد صار الدعاء فيه بتلك الزيادة مخالفا للسنة فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهية عن السلف لا على حكم الأصالة بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن الأصل ولنذكره هنا الاجتماع أطراف المسألة في التنبيه على الدعاء بهيئة الاجتماع بأثار الصلوات في الجماعات دائما فخرج الطبري عن مدرك بن عمران نعم بارك الله بك فهذه الصورة التي ذكرها المصنف عن أبي سعيد مولاء ولعل سيد ولعله يقصد سيد بن حضير والثاني عن سلم العلوي هذا ذكروا فيه ضعف قال ابن المعين ضعيف لكن المصنف هنا لماذا أورد هذين الأثرين هنا لماذا أورد هذين الأثرين فضل همه أحسنت يعني ذكر هذا على أن هذه الصور قد تقع قل سواء صح النقل بها أو لم يصح قد تقع من أحد المكلفين لكن ليست في صورة الدعاء المجتمع عليه الذي يلازم, يلازم أعقاب الصلوات فيصير حينئذ وصفا لاحقا بالصلاة أو لا فيصير وصفا وهيئة لاحقة بالصلاة اذا علنت في المساجد ظنها الناس انها لاحقه بالصلاه ومن ثم كانت صوره صورة الابتداء لكن هذه الصور كانه يريد ان يقول ليست وعلى تخريجه السابق ليست وصفا ليست وصفا ملازما للعباده ليست وصفا للعبادة. فخرج الطبري عن مدرك ابن عمران قال كتب رجل الى عمر رضي الله عنه فادعوا الله لي فكتب إليه عمر إني لست بنبي ولكن إذا قيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك فب... فإباءة عمر رضي الله عنه في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاء ولكن من جهة أخرى وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم فكأنه فهم من السائل أمرا زائدا على الدعاء فلذلك قال لست بنبي ما الذي فهمه؟ ما الأمر الزائد الذي فهمه؟ يعني أنت إنسان يأتيك الآن فيقول لك ادعو لي فقد تستجيب له فيكون استجابتك صحيح وقد تنكر عليه ويكون انكارك صحيح فما الذي هنا استنكره عليه عمر ما الذي فهمه ما الأمر الزائد الذي فهمه من المكلف يعني فهم أن المكلف هذا يعتقد في عمر شيئا زائدا يعتقد مثلا أن دعاه مستجاب مثلا فهذا الاعتقاد أنكره عمر يعني كأنه يقول من أين لك أنا, أنا نبي وهذا أخذ المصنف من قوله قال لست, ب... لست بنبي يعني أنا لست مجاب الدعوة لست بنبي فمن أين لك أنني مستجاب الدعوة يعني من أين لك هذه الخاصية التي جعلتها فيه وهذا من تواضعهم رضي الله عنه وقد يأتي إنسان فيقول لواحد ادعو لي في بعض المواضع ويكون هذا له وجه فإذا هنا ملاحظة الصور تختلف بعضها عن بعض خاصة في مثل الصور الدقيقة هذه تختلف. فقد يأتي إنسان لآخر لشيخ ويظن أن هذا الشيخ له خاصية معينة أو أن معلم القرآن هذا له خاصية معينة أو أن له أنه مستجاب الدعو هشيء من هذا فيعتقد في مثل هذا الاعتقاد فلو أن الذي طلب منه أن يدعو إذا كان فقيها يعلمه ينكره عليه يقول يا أخي ادعو لنفسك فإن الله يستجيب لك أما أنا فمن أين ورد بخاطرك مثلا أو في تصرفك أو لسان حالك كأنني مستجاب الدعوة فينكر عليه من هذا البن وهذا الذي صنعه عمر مع السائل قال إني لست بنبي لكن وجهه التوجيه الصحيح قال إذا وقيمت الصلاة فاستغذر لدمك أنه وقت لإستجابة الدعاء إينا فإباية عمر رضي الله عنه في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاء ولكن من جهة أخرى وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم فكأنه فهم من السائل عمرا زائدا على الدعاء فلذلك قال لست بنبي ويدلق عرض من الأشياء أيضا الزايدة على الدعاء البعض الناس يسأل في في, في ضعف وخور ولذلك سؤال المكلفين كما سيأتي معكم له أحوال والأصل فيه الكراهية لأن السؤال فيه مذلة إلا فيما ورد أنه واجب أو مستحب في مواضع معينة لكن مطلق السؤال في جميع الأوقات ليس مشروع. لأن نفس السؤال فيه مذلة لأنك تسأل مخلوق مثلك تسأل مخلوقا مثلك ولذلك كان السلف يكرهون ذلك إلا في مواضع هنا ويدلك على هذا ما روي عن سعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه أنه لما قدم الشام أتاه رجل فقال استغفر لي فقال غفر الله لك ثم أتاه آخر فقال استغفر لي فقال لا غفر الله لك ولا لذاك أنا بي أنا فهذا أوضع هو... فهم. فهم الآن أنه في أمر زائد على الدع ما هو الأمر الزائد؟ برع برع برع برع برع يعني هذا قال له استغفر لي وراح للثاني قال يذهب لفلان خلي استغفر لك فهو عرف أن الأول بلغ, ايش بلغ من؟ بلغ الثاني الذي أتاله ففهم فقال أنت أرسلك فلان حتى أستغفروا لك فشدد عليه القول فشدد عليه القول فهذا أوضح في أنه فهم من السائل أمرا زائدا وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النبي أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك أو يعتقد أنه سنة تلزم أنه سنة أن سؤال المخلوقين الدعاء سنة ليس بسنة ليس بسنة يندب لها كما يصنع كثير من الناس إذا قاب الإنسان أو تجده يستضعف نفسه أمام الناس وكل ما قاب الإنسان طالب منه أن يدعو له وقد يكون في السؤال شيء من التخضع أو نحو من ذلك وهذا لا يذيق بالمكلف لا يذيق بالإنسان أي نعم أو يجري في الناس مجرى السنن الملتزمة ونحوه عن زيد بن وهب أن رجلا قال لي حذيفة رضي الله عنه استغفر لي فقال لا غفر الله لك ثم قال هذا يذهب إلى نسائي فيقول استغفر لي حذيفة أترضينا أن أدعو الله أن تكن مثل حذيفة؟ فدل هذا على أنه وقع في قلبه أمر زائد يكون الدعاء له ذريعة حتى يخرج عن أصله لقوله بعدما دعا على الرجل هذا يذهب إلى نسائه فيقول كذا أي فياتي نسائه لمثلها ويشتهر الأمر حتى يتخذ سنة ويعتقد في حذيفة ما لا يدعيه هو لنفسه ولذلك يخرج المشروع عن كونه مشروعاً ويؤدي إلى التشيع واعتقاد أكثر مما يحتاج إليه أي هذا الذي أنكره حذيفة يتبعه الناس في كل مكان ويشتهر أمره ويذهب الناس فيقول حذيفة يستغفروا للناس ومعنى هذا لن يجتمع عليه إلا جازمين بأن دعاه مقبول هذا فيه نظر إن الله قد يقبل دعاء بعض الرجل يقبل بعض الدعاء ولا يقبل بعض الدعاء أو يؤجل دعاءه أو شيئا من هذا ثم أيضا وإن كان صالحا فمن أين لك أن تعتقد في مثل هذا الاشتهاب ولذلك كره حذيفة قال هذا يذهب إلى نسائه ثم ينتشر الأمر بين الناس فيبحثون عن حذيفة ويتكاثرون عليه في كل مكان وكل منهم ماذا يقول يقول استغفر لي ثم يعتقدون فيه أمرا زائدا ويترتب على هذا لو أن إنسان جاء فقال هل الاستغفار خلال لكم سنه لماذا تجتمعون عليه لو نصحهم ماذا سيقولون له سيكفرون عليه ويتشيعون لمن ايش معنى تشيعون يجتمعون ويتناصرون ويتشيعون لمن لحديث هيجتمع عليه الناس من دونه هيجتمع عليه الناس من دونه بقيه اهل العلم ويحدث في الناس امر مستنكر وكثير الذي وقع فيهم الغلو من هذا السبق كالغلوث علي رضي الله عنه وتشيع الناس له وإن كان علي يمكن ذلك رضي الله عنه ونهاهم عن هذا وقص على ذلك من, من تشيع الناس له بمثل هذه الأسباب فهو أنكر عليهم هذا الأمر أنكر عليهم هذا الأمر ومثلهم ما صنعه الرجل الصالح الذي أمر النبي, أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أنه إذا لقيه أن يستغفر له أمره إذا لقي أويس القرن قال يأتيكم رجل من أهل اليمن ثم ذكر أويسا فقال فإن قدرت أن يستغفر لك ففعل هذا فيه نص ولا ما فيه نص هذا ما هو مثل حذيف الآن نص هذا فيه نص خاص وحي أن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا الرجل إذا قدرت أن يستغفر لك ففعل أي فإن دعاه لا يرد الله يستجيب دعاه هذا اخبار وحي هذا ومع ذلك ماذا صنعه ويس فر من الناس أو لا فر من الناس حتى لا يعرفه أحد حتى شدد عن نفسه رضي الله عنه ما يجد مكان يختفي فسير يختفي في أماكن بعيدة عن الناس لأن الناس باجتمعون عليه من المدن والأقطار والفيافي والقفار يطلبون ماذا كل واحد يحب المغفر فإذا اجتمعوا له هل سيقفون عند هذا الحد ولا سيغلون فيه وبعدا هذا فيه نص الآن ما هو؟ إذا غلوا فيما <تصفيق> في ما فيما فيما ليس في من لم يكن صالحا أو كان صالحا وليس هناك فيه, فيه نص ولذلك رضي الله عنه قضى حياته أكثر حياته مختفي حتى لا يفتتن الناس به ما عنده مانع يجلس في وسط المدينة لكن إذا جلس وسط المدينة ماذا يصنع أو في مكة أو في العراق أو في الشام سيظل الناس عند بيتي بالليل والنهار يطلبون ماذا ويمكن كل يوم يرجع لأنه لا الإنسان لا يذنب فيرجع من اليوم الثاني يطلب يستغفر فيظل الناس عند بيتي يطلبون أن يستغفر لهم فماذا صنع تحملها في نفسه رحمه الله وأصبح بعيدا عن عنظار الناس وقضى حياته بهذه الصورة نعم. وذلك خوف الغلو والتشيع في مثل هذه المسائل نعم. وقد تبين هذا المعنى بحديث الرواه بن علية عن ابن علية عو... عن ابن عون قال جاء رجل إلى إبراهيم فقال يا أبا عمران ادعو الله أن يشفيني فكره ذلك إبراهيم وقطب وقال جاء رجل إلى حذيفة فقال ادعو الله أن يغفر لي فقال لا غفر الله, لا غفر الله لك فتنح الرجل فجلس فلما كان بعد ذلك قال فأدخل فأدخلك الله مدخل حذيفة أقد رضيت الآن يأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصر شأنه ثم ذكر إبراهيم السنة فرغب فيها وذكر ما أحدثه الناس فكرهه هذه المسائل قد لا يراها الناس في بعض الأماكن أو شيء من هذا لكن تكثر في مواطن كثيرة وفي تلك الأوقات كثرت مثل هذه المسائل فإن الاعتقاد في الصالحين قد ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يعتقد في ما ليس المشروع والمثال المذكور هذا كالمثال الذي سبقه وروى منصور عن إبراهيم قال كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول بعضهم لبعض استغفر لنا هذه عادة السلف كان يجب المتتمعون يذاكرون القرآن يذاكرون العلم لكن لا يقول بعضهم لبعض دائما استغفر لي ادعو لي استغفر لي ادعو لي لا يكثرون من هذا ليس هذا من عادتهم فتأملوا يا أولي الألباب ما ذكره العلماء من هذه الضمائم المنضمة إلى الدعاء حتى كره الدعاء إذا انضم إليه ما لم يكن عليه سلف الأمة فقس بعقلك ماذا كانوا يقولون في دعائنا اليوم بأثار الصلاة بل في كثير من المواطن وانظروا إلى السنارة إبراهيم ترغيبه في السنة وكراهية ما أحدث الناس بعد تقرير ما تقدم وهذه الآثار من تخريج الطبري في تهديب الآثار له وعلى هذا ينبني ما خرجه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن ناسا من أهل الكوفة يقرؤون, يقرؤ يقرؤون عليك السلام ويأمرونك أن تدعو لهم وتوصيهم فقال قرأوا عليهم السلام ومروهم أن يعطوا القرآن حقا فإنه يحملهم أو يأخذ بهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزون ولم يذكر أنه دعا لهم لم يذكر أنه دعا لهم استجاب لهم في الأمر الأول قال يأمرونك يا أن تدعوا لهم وتوصيهم فماذا صنع؟ أبو الدرداء ماذا صنع؟ أوصاهم وذكرهم بالقرآن والاستقامة عليه ويعطى القرآن حقه وذكر لهم ما يترتب على ذلك من فائدة العظيمة وأن الله عز وجل يوفقهم فيها على القصد أي التزام السنن الصحيح والصلاة المستقيم ويجنبهم الخشونة والشدة والجور الحزونة معناها الشدة ولم يدعوا لهم لم يستجب لطلبهم الآخر والأصل في السؤال كما ذكر أهل العلم الأصل في السؤال الكرهة ثم تقول إنسان أدعو لي أو أصنع لي كذا أو أفعل لي كذا الأصل فيه الكراهة إلا فيما ورد في هذه الشريعة سواء كان على وجه الإيجاب أو على وجه الاستحباب وصور هذا كثيرة وإذا كستثن العلماء منه سؤال, سؤال أهل العلم مع سؤال لكن سؤال أهل العلم إما أن يكون واجبا فيما يجب عليك تعلمه وإما أن يكون مستحبا فيما زاد عن ذلك انتقل من سؤال, من سؤال العلم إلى سؤال المال فإنك لا تسأل الناس مالا أو حاجة من حوائجك وتتعود كثرة السؤال فإن السؤال فيه مذلة إلا فيما ورد استثناءه في الشرع ولذلك هؤلاء مثل الذين يسألوا الناس في المساجد تجد عليهم المذلة ظاهرة إلا النادر القليل وقليل جدا الذي له تحمل حمالة أو عليه دين وهو صادق فإن هذا أباح الشرع له السؤال وإلا فإن الأصل السؤال على وجه الكراها لأن فيه مذمة وفيه خضوع المخلوقين وفيه افتقار ومن أنواع السؤال سؤال غير الله قضاء الحاجات هذا شرك هذا عدد أخطره أخطره وفي المدله الكبرى يسأل الانسان المخلوقين يقضون حوائجه يجلبون ضرا له يدفع يجلبون نفعا او يدفعون عنه ضرا لانه مثل هذا الاعتقاد والسؤال من الكفر والشرك ومن اكبر الذنوب لانه من اقبح احوال الانسان ان يستغنى لغيره فالسؤال منه ما هو محرم من ما هو شرك اكبر من هو ما هو محرم وإن لم يكن شركا ومن هو ما هو مكروه والأصل في السؤال أن فيه مذلة فيستغن الإنسان إلا فيما شرع له إما على وجه الإجاب أو على وجه النجل فكل هذا الذي يتعود في الأمثلة السابقة إذا أكثر الناس من السؤال فمن الجهة الأولى لم يؤذن لهم فيه في الشرع ومن الجهة الثانية ايضا فيه معنى المذلة والافتقار للمخلوقين فيه معنى المذلة والافتقار إلى المخلوقين طبعا في أمر ثالث زائد وهو في مثل الصور السابقة ما هو الأمر الثالث في الأمثلة السابقة اعتقاد أن هناك صنف من البشر ما خلقوا إلا ليجتمع الناس عليهم يتمسحون بهم ويتحصلون على بركاتهم ويطلبون دعاء هذا ايضا فيه أمر زائد وهو التشيع المثل هؤلاء وإعطاءهم منزلة لم يعطيهم الشارع إياه وحتى لو ثبت أن إنسان أعطي هذه المنزلة وهذا لم يثبت إلا لنبي لكن قد يقول إنسان ثبت مثل ويس القرني فنقول نعم ثبت لكن ما الذي صنع أوويس من فقهه لأنه فقيه ما الذي صنعه بحثنا عن مكان في جماهير الناس وجلس يترك يديه يقبلون يديه ورأسه وليس له مهمة إلا أن يقول أنت قفر الله لك واللهم قفر له فلان ويدعو له فلان ويتبرقون به من فقهه تحمل عبء الانفراد عن الناس حتى لا يفتنهم ولا يفتتن بهم فتستطيع أن تخرج مثل هذه الآثار مثل هذا البيان على ما ذكره المصنف رحمه الله نعم وأما القسم الثاني وهو أن يصير العمل العادي أو غيره كالوصف للعمل المشروع إلا أن الدليل على أن العمل المشروع لم يتصف في الشرع بذلك الوصف فظاهر الأمر انقلاب العمل المشروع غير مشروع ويبين ذلك من الأدلة عموم قوله عليه السلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا العمل عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمره عليه الصلاة والسلام فهو إذاً ردٌ كصلاة الفرض مثلًا إذا صلاها القادر الصحيح قاعدًا أو سبَّح في موضع القراءة أو قرأ في موضع التسبيح وما أشبه ذلك وقد نهى عليه السلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها فبالغ كثير من العلماء في تعميم النهي حتى عدَّوا صلاة الفرض في ذلك الوقت داخلا تحت النهي فباشر النهي الصلاة لاجل اتصافها بانها واقعة في زمان مخصوص كما اعتبر فيها الزمان باتفاق في الفرض فلا تصلي الظهر قبل الزوال فلا تصلى فلا تصلى الظهر فلا تصلى الظهر قبل الزوال ولا المغرب قبل الغروب على هذا لو صليت غير وقتها ما حكمها باطله فهي عباده انضم اليها وصف كما ذكر المصنف هنا يصير العمل العادي او غيره كالوصف للعمل المشروع بعد ما تستطيع تقول صلاه الظهر راس لكن ماذا تقول تقول صلاه ظهر وعصر في غير غير وقتها فهذا الوصف هذا الوصف اتصف به العمل انسان صلى قبل الوقت صلى الظهر قبل الوقت هل تقول صلى الظهر ولا تضيف صلى الظهر قبل وقتها قبل وقته هذا كلام المصنف هنا أن يصير العمل العادي أو غيرك الوصف للعمل المشروع قبل الظهر هذا او قبل العصر وصف ليس ملازم للعبادة لكن المصنف لما أوقعه فيه, لما أوقعه فيه صار العمل الم... كما قالنا الدليل على أن العمل المشروع لم يتصف في الشرع بذلك الوصف مثل ما ذكر أن الفرض العصل فيه أن يصليه القادر الركن الأول ها؟ القيام مع القدرة هذا الوصف, هذا الوصف الشرعي وإذا صلى قاعدا وهو قادر أن صلاته باطلة مع أنه لم يحدث فيها شيئا لم يحدث فيها شيئا الصلاة ببقية أركانها كاملة إلا أنه أخلاها على الوصف الأول وهو القيام وأدخل عليها وصف آخر وهو القعود مع أن وصف القعود ورد في كثير من العبادات في النفل ورد وصف القعود لكن لم يرد في الفرض وكذلك بالنسبة للفرض ورد بالنسبة لمن؟ للعاجز فورد وصف القعود بالنسبة للعاجز وبالنسبة للمتنفذ سواء كان قادراً أو غير قادراً له أن يصلي جالساً فيدخال هذا الوصف مقاصد الوضوء من العباده ادى الى بطلانها وكذلك الصلاه في وقت النهي الصلاه في وقت النهي الصلاه في وقت النهي, في وقت النهي لم يزد فيها شيئا ولم ينقص صلاه كامله باركانها شروطها واجباتها لكن صلاها في وقت نهي عن الصلاه فيه والنهي كما ذكر هنا يقتضي يقتضي الفساد أو يقتضي البطلان كم ذكر هنا من أوقات النهي كم وقت ذكر هنا ثلاثة ولا أربعة هم؟ ما هي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة هذه أوقات نهي وعند طلوع الشمس وعند غروبها أي عند تضييفها الغروب هذه كل أوقات ناهية عند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر باقي وقت خامس ما هو الزوال هذه الأوقات الخمسة قبل الزوال إذا كانت الشمس لكبد السماء وبعد صلاة الفجر وبعد ويقابلها بعد صلاة العصر وعند طلع الشمس ويقابلها عند غروب الشمس هذه الأوقات منهية عن الصلاة فيها فإذا أوقع المكلف الصلاة في هذه الأوقات فإنه يوقع أكاملة في شروطها وسننها واجباتها ولم ينقص منها شيئا ولم يزيد فيها شيئا لكن لما باشرها في وقت النهي عنه كان في صلاته هذه أشك أنه يأتم هذه الصلاة على معنى النهي لأنه منهي عنها وتبطل الصلاة عند القائلين بأن النهي يقتضي يقتضي البطلان طبعا لهذا حكم ليس هذا المقام الإشارة إليها لكن هذا حكم ذكر أهل العلم في, في, في موضع الكلام عن ما يتعلق بأوقات النهي فالمقصود هنا ذكر هذه الأمثلة ليبين أن العبادة لما دخل عليها هنا وصف منهي عنه فأنه أدى إلى إبطالها ونهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الفطر والأضحى والاتفاق على بطلان الحج في, أشهر في غير أشهر الحج اي نعم انسان عقد الإحرام في الحج قبل أشهر الحج أو بعد أشهر الحج وإن أتى بصورة الحج كاملة لكنه أتى بعباده في غير زمانها وكذلك ما ورد في صيام الفطر والصيام الأضحى اي نعم فكل من تعبد الله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعة في غير أزمانها فقد تعبد ببدعة حقيقية لا إضافية فلا جهة لها إلى المشروع بل غلبت عليها جهة الابتداء فلا ثواب فيها على ذلك التقدير ف... يعني هنا المصنف سيرجع إلى ما ذكره في الأول في الذي سبقه ويتضح الآن قد يقول لك إنسان ما يتعلق بالبدعة الإضافية البدع الإضافية ما الذي تختلف بي عن البدع الحقيقية واللها أصل, أصل الأصل في العمل مشروع ولحق به وصف غير مشروع فمن أتى بها على ذلك وأدخل عليه الابتداء فتقول له أجر على العمل الأول لا أجر له أجر على العمل المشروع ولا أجر له على الابتداء الذي أدخله أو تقول لا أجر له على العبادة كاملة هي أفسدها أفسد العبادة فيما أدخل عليها من وصف فاسد وكذلك الأمثلة السابقة تدخل في البدعة الحقيقية كالإتيان بالحج في غير أشفر الحج وهذا ظاهر أنه لا أجر له فيه فالبدعة الإضافية وإن كان لها أصل لكن أفسدها بأي شيء في إدخال الابتداء عليها فتقول هي رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو فهو رد هذا يشمل الإضافية والحقيقية وإلا ما يشملهما يشملهما فالعمل الأول وإن كان له أصل لكن لما أدخل عليه الابتداع قلنا عمله رد لما ورد في الحديث أنه أحدث فيه أحدث فيه سواء أحدث فيه على وجه البدعة الإضافية أو على البدعة الحقيقية نعم فلو فرضنا قائلا يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية أو صحة الصوم الواقع يوم العيد فعلى فرض أن النهي راجع إلى أمر لم يصل للعبادة كالوصف بل الأمر منفك منفرد حسب ما تبين بحول الله هذا قال لو فرضنا اينا لكنه منهي عن الصيام والفقاء متفقون عن النهي في هذا اينا ويدخل في هذا القسم ما جرى به العمل في بعض الناس كالذي حكى القرافي عن العجم في اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث ركعات فإن قراءة صورة السجدة لما التزمت فيها وحوفظ عليها اعتقدوا فيها الركنية فعدوها ركعة ثالثة فصارت السجدة إذا وصفا لازما وجزءا من صلاة صبح الجمعة فوجب أن تبطل وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا قصت بأزمان مخصوصة بالرأي المجرد نعم ويناسب مثل هذه التفصيلات أن الطالب إذا قرأ في كتب الفقه ينزل كلام أهل العلم في منازله فمثلا لو وجدت الإمام مالك وهو من أشد العلماء ناهيا عن الابتداء لو وجدته يكره السجدة مثلا فلابد تنزله على هذا الكلام هل ما تقول خالف السنة ما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر ويقرأ صورة السجدة في بعض الأحيان مالك يعلم هذا يعلم أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يكرهه لآخرين لأنهم اعتقدوا أنها وصف لازم لصلاة الصبح لابد منه يصير الذي أنكره مالك ما هو اعتقادهم الفاسد فيه حتى عدوها كأنها ركعة ثالثة وهكذا كلامه في كما سبق معكم في إنكار مالك صيام الست فما يقع في بالك أن الإمام مالك لا يعرف أن صيام الست سنة وأنه ورد وإنما أنكر ذلك ومن أفتى به أيضا بالكراهة لقوم ألحقوا الستة برمضان وهذا وجد في بعض الأعصار بعد أنهم لا يصلون العيد إلا في اليوم السابع من شواء فمثل هذا أنت لو سمعت بهذا أنت تنكره فينبغي لمن قرأ في كتب الفقهاء أن ينظر إذا كان الإمام ينكر أمر ينظر لماذا أنكره قد يكون أنكره لوصف زائد ولا ينكره من حيث أصله من حيث كونه سنة لكن نظر إلى أفعال المكلفين فرأوا أنهم زادوا في السنة زادوا على السنة ما ليس منها فأنكر الزائد. فلا تفهم من هذا أنه ينكر الأصل إينا. مثل مسألة الدعاء إذا جاءت الإنسان ينظر لرجل يكثر الحاجة والتضرع وسؤال الناس الدعاء فأنكر عليه ما تفهم أن هذا ينكر اصل الدعاء إينا. وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا خصت بأزمان مخصوصة بالرأي المجرد من حيث فهمنا, فهمنا أن للزمان تلبسا بالأعمال على الجملة فصيرورة ذلك الزائد وصفا للمزيد فيه مخرج له عن أصله وذلك أن الصفة مع الموصوف من حيث هي صفة له لا تفارقه هي من جملته وذلك لأن نقول إن الصفة هي عين الموصوف إذا كانت لازمة له حقيقة أو اعتبارا ولو فرضنا ارتفاعها عنه لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها كارتفاع الإنسان بارتفاع الناطق أو الضاحك فإذا كانت الصفة الزايدة على المشروع على هذه النسبة صار المجموع منهما غير مشروع فارتفع اعتبار المشروع الأصلي وهذا قصده بما سبق بأن الوصف الذي قد يزيده المكلف على العبادة يصبح ملتصقاً بها ثابتاً فيها يلحق بها كأنه جزء منها هذا هو الابتدع هذا هو الابتداع وهذا يؤثر فيها يؤثر عليها إما بإبطالها كما ذكر في الأوصاف السابق هنا. ومن أمثلة ذلك أيضا قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد فإن تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة وكذلك الجهري الذي اعتاده أرباب الزوايا وربما لطف اعتبار الصفة فيشك في بطلان المشروعية كما وقع في العتبية عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة لا يحرك رجليه نعم مسألة قراءة القراءة بالإدارة على صوت واحد هذه لها صور يعني قوم يجتمعون يقرؤون القراءة بالإدارة أي بالدور على صوت واحد فإما أن يديرون الصور بينهم فيقرؤونها بصوت واحد وإما أن كل منهم يقرأ ويتم الذي بعده فأي الصور يقصد المصنف هنا؟ بصوت واحد بصوت واحد أما إذا قرأ أحدهم ثم أتم الذي بعده هذا لا شيء لي. في صورة ثالثة صورة ثالثة وهي أن يجتمع ثلاثين رجل. وكل منهم يقرأ جزء الأول يقرأ جزء رقم واحد والثاني الثاني والثالث الثالث والرابع الرابع والثلاثين الثلاثين يختمون القرآن في كم في نصف, في نصف ساعة ويقولون ختمنا المصحف هذه صورة فأي الصور يقصدها هنا أم صنم أم لعله يقصد هنا بالإدارة على صوت واحد أين أنا؟ كما وقع في العتبية عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة لا يحرك رجليه وأن أول من أحدثه رجل قد عرف قال وكان موسان أن يساء الثناو عليه فقيل له أفعي أفعيب قال قد عيب ذلك عليه وهذا مكروه من الفعل ولم يذكر فيها أن الصلاة باطلة وذلك لضعف وصف الاعتماد أن يؤثر في الصلاة ولطف ولطفه بالنسبة إلى كمال هيئتها ولطفه, بالنسبة إلى, ولطفه, بالنسبة, إلى ولطفه بالنسبة إلى كمال هيئتها وهكذا ينبغي أن يكون يقول أن... الأول الآن القراءة قراءة القرآن بالإدارة بصوت واحد أصبحت وصف ملازم كالصفة للموصوفة إلا لا بالنسبة لهؤلاء الذين اجتمعوا وقرأوا القرآن بصوت واحد أصبحت الصفة الزائدة هذه ملازمة للعمل ولا ما هي ملازمة ملازمة للعمل طبعا لو, لو قال لك إنسان ما المحظور فيها إذن لماذا كرهها مالك لماذا لأنها إضافة إلى صفة زائدة لم تشرع في قراءة القرآن هذا واحد العمر الثاني أنها مبطلة لمقاصد القرآن لأن إذا قرأ واحد وأنصت الباقون تحقق المقصود وإذا قرأ كل منهم لنفسه تحقق المقصود لكن أي مقصود يتحقق إذا قرأ كلهم بصوت واحد فقال هي صفة زائدة ولذلك إذا نظرت في كتب بعضها للعلم ورأيت مالكة وغيره ينكر هذه الصورة ينكر هذه الصورة أما أنهم يقرؤون بالإدارة بمعنى أن إنسان يقرأ مثلا ثم يقرأ الذي يليه هذا يقرأ خمسة آيات ثم الثاني يقرأ عشر آيات ثم يقرأ الثالث ستة آيات هذا لا, هذا لا شيء فيه والذي أنكره هي الصورة التي يجتمعون فيها القراء بصوت واحد الصفة التي تلحق بالعبادة قد تكون واضحة مثل المثال الذي ذكر في القراءة بالإدارة القراءة قراءة القرآن بالإدارة أو في المسائل السابقة مثل الصيام في يوم النهي أو الصلاة في وقت النهي وقد تكون الصفة لاحقة بالعبادة على وجه ضعيف ليس ظاهرا فيها ليس ظاهرا فيها هل هذه يكون أثرها كالأثر الأول أو أخف يكون أخف وهذا الذي قصده المصنف بقوله وربما لطف اعتبار الصفة أن تكون الصفاء أخف مثل هذه الصورة الغريبة التي ذكرها هنا وهي أن يعتمد على رجليه لا يحرك واحدة منها في الصلاة هذا قال عده مالك من الإحداث عده, عد عده مالك من الإحداث يعني أشبه الوقفة العسكرية يعني حط رجليه في الأرض ما يحركها إلى تمام الصلاة وهي صورة غريبة طبعا في صور مجاورة لها المراوحة في الصلاة وردت فيها آثار أو لا أن يراوح الرجل ما معنى المراوحة يعتمد مرة على هذه ومرة على هذه هذا ورد فيها آثار فإذن الذي أنكره مالكنا يقول أول من أحدث هذه الصورة رجل يعتمد لا يحرك رجليه مطلقا فكأنهم رأوا في هذا مخالفة لما ورد في الآثار في مسألة المراوحة فعدوا هذا من البدع فهي صفة لاحقة بالصلاة لكن هذه الصفة ليست ظاهرة ليست زائدة زيادة قوية في الصلاة لأنها قد تلتبس بصور أخرى قد انسان يراوح في بعض الصلاة ويثبت قدمي في أكثر الصلاة كما هو العادة كما هو المعروف ومن ثم يقول أن بعض الأوصاف تكون يعني أثرها أخف ثم ذكر هذا المثال عند الإمام مالك وهكذا ينبغي أن يكون النظر في المسألة أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف العمل بما يؤثر فيه أو لا يؤثر فيه فإذا غلب الوصف على العمل كان أقرب إلى الفساد وإذا لم يغلب لم يكن أقرب وبقي في حكم النظر فيدخل فيدخل هنا فيدخل هنا نظر الاحتياط للعبادة إذا صار العمل في الاعتبار من المتشابهات نعم. يعني على هذا تعودون إلى تقسيم السابق إما أن يكون العمل منفرد وليس لاحقا بالعبادة على وجه التعبد وعرفتم المثال الذي ذكره هذا لا إشكال لي وإما أن يكون العمل ملتصق بالعبادة العمل الزائد ملتصق بالعبادة وهو كالوصف مع الموصوف كالوصفي مع الموصوف وملتصق الاتصاد قوي كما ذكر هنا حيث يؤثر فيها أو يغلب عليها فهذا يؤدي إلى إبطالها وإما أن يكون الذي يلحق بها وصف كما ذكره ألطف لا يؤثر في العبادة ولا يظهر ظهورا بينا فيها فهذا يدخل في المتشابهات هذا يدخل في المتشابهات وكما ذكر يجب الاحتياط منه هنا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 إذ هما كالمتضادين عادة وكالذي حكى ابن والضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه قال مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول سبحوا عشرا وهللوا عشرا فقال عبد الله إنكم لا أهدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل بل هذه يعني أضل وفي رواية عنه أن رجلا كان يجمع الناس فيقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله قال فيقول, فيقول القوم ويقول رحم الله من قال كذا وكذا مرتنا الحمد لله قال فيقول القوم قال فمر بهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لهم هديتم لما لم يهدي لما لم لم يهد نبيكم وانكم لتمسكون بذناب ضلاله وذكر له اننا سن لعله نكتفي بهذا نكتفي بهذا المقدار ونكمل ان شاء الله الدرس القادم ان شاء صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل إذا أراد جماعة من الشباب أن يقرأوا على شخص مريض هل يجوز لهم أن يقرأ آيات الرقية بصوت واحد هذه ما يظهر لي فيها جواب والله أعلم يقول ما معنى قول المصنف على صوت واحد هذا سبق بيانه في الدرس هنا. يعني يقرؤون جميعا بصوت واحد يقرؤون جميعا بصوت واحد يقول كذرت الأمراض هذه الأيام من المس والعين والسحر إذا تبين لي هذا المرض فهل أعالج فألا تعالج من قبل شيخ يقرأ عليه القرآن هذا له حالات إما أن يقرأ على نفسه ويصبر حتى يرفع الله عنه ضره وإن لم يستطع وأراد أن يرقى بالقرآن فيقرأ عليه إنسان آخر هذا أيضا له ذلك لا بأس به له, له ذلك حتى ينفعه الله عز وجل بالقرآن والرقية كما هو معروف مشروعة يقول هنا فإن قراءة القرآن والرقية قد شاعت وداعت أفلا تظن أن الناس سيعتقدون في القراء شيئاً هذا وارد على جهة حال وترجيح مما يدل على هذا ترجيح بعض القراء على بعض لكن إذا لم يكن الأمر ظاهرا بحيث يظهر اعتقادهم في فلان وفلان فهذا داخل في الرقية الشرعية فعلى من احتاج على ذلك أن يتعلق بالله عز وجل وأن يعتبر هذه أسباب وعلى من رقى الناس أن يتقل الله عز وجل ويعلم إنما هو إنما هو سبب ولا يفتتن بنفسه ولا يفتن الناس هذا أحد الإخوان يذكر الكلام على حديث حد الساحل ضربه بالسيف يقول الحديث ضعيف والصواب وقفه رواه الترمذي والطبرني في الكبير والدار القطني وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي وضعفه, وضعفه ووافقه الذهبي والبيهقي ثم قال أيضاً والحديث ضعفه الحافظ في الفتح الجزء العاشر صباحة مئتين ورجح الذهبي في كتاب الكبائر وقفه لأنه موقوف وهذا صحيح جزاه الله خير والحديث ذكرته أنا في الدرس الماضي وقلت وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام حد الساحر ضربة بالسيفي وهو كما ذكر وهو كما ذكر الاخ الفاضل بانه لا يصح الا موقوفا لا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام ومما ممن صح وقفه عنه عن حفصه ثبت عنها رضي الله عنها انها قتلت جاريه لها سحرتها ايضا صح عن عمر رضي الله عنه قيل اقتلو أنه كتب الأهل الأمصار أن أقتلوا كل ساحر وساحرة أي نعم ومما يتعلق بهذا الموضع أيضا أن السحر هو الكفر والأصل فيه هذا كما قال الله عز وجل وإنما وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أي نعم. وإن استعمل الضرر بدون بأدوية أو بأنواع معينة دون أن تصل إلى الكفر مثلا فإنه أيضا يدخل في حكم القتل لأنه من الأذى لأنه من الأذى لأن السحر سبب قتل الساحر فيه على النوعين السابقين إن كان كافرا قتل وإن حصل الأذى أيضا بفعله فإنه أيضا يقتل و... والصحيح قتله الصحيح قتله أيضا وبدون استتابة كما ورد من فعل السلف رضي الله عنه يقول لعلى العبارة التي أرادها المصنف وربما لطفا اعتبار الصفة فيشك يقول القارئ إيش ها من صاحب السؤال وربما لطفا اعتباره الصفتي اين نعم اقرب الى مبنية على المجهول هي. اقرب ان تكون مبنية على المجهول لطفا اعتباره الصفتي جزاك الله خير طيب سبحانك اللهم وبحمدك لا اله استفقى